راودت التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الابواب وقالت هيت لك راودت التي هو في بيتها نفسه وظلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ هي انه ربي احسن مثواي علماذا الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بما لولا الله اهان ربه وهن ما لولا الله اهان كذلك لنصرف عنه الفحشاء كذلك النسرى عنه السمؤ الفحشاء إنه من إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب واستمق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء ان الا ان يسجن او عذاب اليم قالت ما يذا من اراد باهلك سوء ان الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي غاودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها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 ومن الصادقين فلما رآ قميصه كد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رآ قميصه يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك الخاطئين واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسخوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ودي شغفها حبا ان لا نراها في ظلال مبين ودي شغفها حبا